Moja ba -dang. موسى مصدقا مصدقا لما بين يديه يهدي الحق وإلى Ya قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز بَبَا إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَيْرٍ وَيَوْمَ يُعْرَضُ قَالَ الفَذُوقُ الن ذَبَ بِيمَا قُثُ 119. بلاغ فهل يهلك